اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم من قرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 إِلَى اللَّهِ ذَلِكَ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ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 فَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إليه من يشاء ويهدي, ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 اُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ هَوَاءَهُمْ وَقُلْ مَنْثُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 وَلَهُم عذاابُ شَددَ اللهَّهُ الذي أَنزَل الكِتابَ بِ الحَقّ وَمزَان وَما يُدر لعََّ السَّاعةَ قريبَ يْجلِ بهِهَّينَ لا يُمِنونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلاَّ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركات يَرَوْنَ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَذَنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ نَرِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ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 وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ لَؤِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كنعنام إن يشأ يسكن الرياح فيضلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَيُبْقِهِ اللَّهُ بِمَا كَسَبَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ فَمَنْ ثِئْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى للذين آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 يَخْلُقُ ما يشاء يهب لمن يشاء وناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًأً مِّن وَرَائِهِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ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 نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله, فراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور